لا أكفر عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء. فبما نقضي ميتاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين